عجل Allah dhuhur المنتبر muntabar wa bi dhuhur al-mahdiina حي على الفلاح شيعة المختار تدع بكل صباح يعود ليناوي عمودود الصلح يعود ليناوي عمودود الصلح نصر الاسلام باج الله ظهر نصر الاسلام باج الله ظهر يا روحي قد كابوا يا مكيدي نوفتيشو يا روحي منتصف شعبان جينا معتنين الحسين جدد عهد جدد عهد الولايه قاصدين قلت من ولاك وياك العشاء قلت من ولاك وياك العشاء حتى الله الحسن والفرح وسرور عيدنا ونقضي يا مددك نزور وعيد الاكبار عسل ما بعد الظهور فايز الوالاك والبعد الصباح فايز الوالاك والبعد الصباح شعبان ما بعد الزوال كل عيون الناس تذبح على الهلال شي عمل غوب على شد الرحال شي عمل خوف على شد الرحال حضك نمشفتك يا ابن المضر حضك نمشفتك يا ابن المضر الله نشوف صاحب الزمان يا الوجود يحسس الشي عبمان ندعي الله نشوف صاحب الزمان يا الوجود يحسس الشي عبمان ونتذكر الدين جدك والضمان ونتذكر الدين جدك والضمان خاسر العادك ولا شخصك نك يا خاسر العادات taba taba la la la la taba taba la ينم اشتاكين يا ابن العسكري مولدك فرح وجمعك العسكري مولدك فرح وجمعك العسكري قالت الغيبه علينا يا قمر قالت الغيب علي يا قمر كل موال اليوم من خصمك بعيد جينا مشتاقين يا ابن العسكري وولدك فرح وجمعك العسكري وولدك فرح وجمعك العسكري قالت الغيب علي يا قمر قالت الغيب علينا انا يا قمر مخرجا ومهندسا للصوت كرار الموالي, كرار الموالي. اداء الرادود الحسيني مولى احمد القريشي كلمات الشاعر الحسيني مرتضى الذهباوي التصوير والمونتاج احمد الزيدي